مساله اخرى هل يشترط ان يتقدم العام على الخاص او لا يشترط يعني هل يشترط ان ياتي اللفظ عام قبل كل شيء ثم ياتي بعده اللفظ الخاص ام الامر سيان يقدم هذا او تاخر هذا نقول الصواب الصواب جواز التاخير وجواز جواز التقديم فان العام يحمل على الخاص سواء تقدم اللفظ الخاص أو تأخر اللفظ الخاص وقالها في ذلك الحنبية فاشترطوا أن يتقدم العام على الخاص وعما إذا تقدم الخاص على العام فانه يكون عندهم منسوخا يكون عندهم منسوخا وهذا خلاف خلاف الضوار وهذه الأقسام السبعة المتعلقة بالتقسيس هي التخصيص بالحزن والتخصيص بالعقل وسناتي كل واحده على حدى التخصيص بالحس والتخصيص بالعقل والتخصيص بالاجماع نعم والتخصيص بالمفهوم أو بعد التخصيص بالاجماع التخصيص بالقياس في هذا الترتيب ثم التخصيص بالمفهوم والمفهوم ينقسم الى قسمين مفهوم موافق ومفهوم المخالفه فان شئتم جعلناها سبعه اقسام وجعلنا المفهوم ينقسم الى قسمين وان شئتم جعلناها ثمانيه وجعلنا المفهوم قسمين فنقول مثلا القسم الاول الحس ثم العقل ثم الادناء ثم القياس ثم مفهوم الموافقه ثم مفهوم المخالفه ثم العرف المقارن للخطاب العرب المقارن للتقاط ثم القسمه الثامنة وهي تخصيص النطق بالنطق وهذا فيه الاقسام التي ذكرها المؤلف فنقول إذا جاء لفظ عام إذا جاءنا عندنا جاء عندنا لفظ عام في سواء كان في الكتاب أو في السنة فقد يكون هذا اللفظ على عمومه يؤخذ على عمومه وقد يكون هذا اللفظ مخصوصا بمخصص منتصل عنه هذا التخصيص لا يخلو أن يكون واحدة من هذه الثمانية الأول الحزم التخصيص بالحزم مثاله يقولون قال تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها يقولون ونحن نعلم بالحس أن هناك أشياء لم تدمر مع أن الله يقول تدمر كل شيء. وتعلمون كلمة شيء في سياق الإذبات نكرة، ثيان نكرة في سياق الإذبات لا تفيد العموم. وإنما أفادت العموم بدخول لفظ كل، فيكون تدمر كل شيء، يعني جميع الأشياء. لكن نعرف بالحس أن هناك أشياء لم تدمر لم تدمّر وهي السماوات والأرض والجبال. هذا هنا يدمر، فإذن كلمة كل شيء هذا لفظ عام، يدمر كل شيء هذا عام، مخصوص بيجش، مخصوص بالحزم، مخصوص بالحزن. هذا المثال يشير إليه كثير من الأصوليين، ومن ضمنهم الشارح عندنا، إلا أن هذا المثال فيه نظر، فيه نظر. لماذا؟ نقول لأن التخصيص لم يعرف فقط بالحزم، وإنما عرف بالنص لأنه يقول. بامر ربها لا فاصبح لا يرى هذا نسبة القرية لكن التدمير العام كل شيء لأن هناك يكون تحسيس بالإستثناء فأصبح لا يرى إلا مساكنهم مثل انخطصنا لا يرى مساكن بالإستثناء وهذا هو الخسيس المسلم لكن الان الخسيس المنفصل قال يدمروا كل شيء بامر ربها فمعلوم أنها ما دمرت القرية إلا بما يتعلق بالأمر وما لا يتعلق بالأمر لا يدخل هذا التدمير فإذن لا يستقيم هذا مثال بحيث يكون مثالا خالياً عن معارضة لكن يمكن أن نمثل بمثال أوضح من هذا وابين وهو قوله تعالى عن بلقيس ملكه السبع قال وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وأوتيت بكل شيء ولها عرش عظيم الآية لم تستدل. ما قال وقّيت من كل شيء بإذن ربي. وإنما قال وقّيت من كل شيء. فمفهومه أن جميع الأشياء عند ملكة بلقيس. لكن نحتاج أن نخطط هذا العموم. فنقول بالحس والمشاهدة نعلم أن هناك أشياء لا توجد، لم تكن موجودة عند عند بلقيس ملكة السبع. وهذا معروف بالمشاهده نرى أشياء. نعرف يقينا بالحس أنها لم تكن موجودة عند ملكتي سبأ وكذلك أيضا تخصيص قول داود وسليمان وأتينا من كل شيء ان هذا لهو الفضل المبين وأتينا من كل شيء ان هذا لهو الفضل المبين فإذا نعلم بالحس المجاهدة أن هناك أشياء لم يؤتا لم تؤتا لداود ولا لسليمان فإذا هذا المثال أو هذان المثال يصلحان للاستدلال هنا أكثر من الاستدلال بقوله تعالى استمروا كل شيء بامر ربها هذا بالنسبة للمخصص الأول أما المخصص الثاني فهو التخصيص بالعقل التخصيص بالعقل ومثاله قوله تعالى الله خالق كل شيء إيش مفهوم الآية هذه الله خالق كل شيء جميع الأشياء ونحن نعلم أن الله يدخل تحت لفظ لفظ الجلاله يدخل تحت لفظ شيء يدخل تحت شيء ومع ذلك نعلم بالعقل أن الله ليس مخلوق فاذا قوله خالق كل شيء فخصوص به بأن الله غير مخلوق بل هو خالق الاشياء والدليل على أن لفظ الجلاله يدخل تحت لفظ شيء قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهاده قول اي شيء اكبر شهاده قل الله فاذها هنا بلفظ شيء كذلك ايضا آية أخرى نعم كل شيء هالك الا وجهه كل شيء هالك الا وجهه فاذا نحن علمنا أن علمنا ان الله غير مخلوق وغير داخل في هذه الايه وهي قوله الله خالق كل شيء بايش بالعقل ان الله غير غير مخلوق هذا مخصص منفصل وهو الثاني الثالث التخصيص بالإجماع التخصيص بالإجماع مثاله نقولون قال تعالى وأحل لكم أو قوله تعالى فمما ملكت أيمانكم ومن لم يستطيع منكم قولا أن يقوم بمشطنات فم المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم مؤمنات والآية الأخرى قوله تعالى والذين هم لدروج يمحافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ما معنى الآيات أو ما معنى الآيتين تدلاني على إباحة ملك اليمين مطلقا كل ما كان تحت ملك اليمين من إماء نعم فهو مباح ويجوز نكاؤه ويجوز لكاهر. هذا اللفظ العام مخصوص بالإجماع وهو إيش؟ إجماع أهل العلم على أن الأخت من الرضاع لا تحل ولو كانت بملك يمين الأخت من الرضاع قد تكون بملك يمين لكن لا يحل وطهاب لا يحل وطهاب تكون خرجت بإيش؟ خرج هذا اللفظ بالإجماع والحقيقة أن هذا المثال غير سالم من المعارضة أيضا لماذا؟ يقولون لأننا علمنا هذا التحريم من قوله تعالى وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة فعلم صحيح أن الإجماع قائم على هذا لكن ليس هو المستقل وإنما الإجماع وافق النص. الإجماع وافق النص في هذا يمثلون له بمثال آخر الإجماع يقولون قال تعالى والذين يرضون محصنات ولم يكن لهم شهداء إلا أنفس الآية ثم لم يأتوا نعم هذه الآية الأخرى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجردوهم ثمانين جلدة فهنا اللفظ عام يشمل جميع القاذفين رجلا سواء كان رجلا أو امرأة أو غير ذلك قالوا والإجماع قام على أن العبد الرقيق نعم عليه نصف ما على الحر فيجلد كم الحر يجلس ثمانين إذا كان فاذفا هذا يجلد إيش يجلد أربعون جلده يجلد أربعون جلده يجلد أربعين جلده فقالوا هذا دل عليه الإجماع لكن ايضا هذا المثال لا يسلم من المعارضة فقد خالها رجال كامل مسعود وأمر بن عبد العيز وغيرهما. فالمسألة إذن فيها خلاف ولا يقوم الاجماع على هذا فآية الرضاعة أولى من ايه آية الأخر من الرضاعة لا من هذا من حيث استقامة الاستدلال هذا بالنسبة للمخصص الثالث وهو المخصص بالاجماع باقي عندنا المخصص بالقياس المخصص بالقياس. ما مثاله يقولون مثاله قوله تعالى الزانية والزاني فاجردوا كل واحد منهما مئة جلدة فاجردوا كل واحد منهما مئة جلدة فقوله الزانية والزاني فالزانيه يشمل جميع الزواني من النساء سواء كنا هما او كنا احرارا وكذلك الزاني لفظ عام معرف بالف واللام يشمل جميع من كان زانيا سواء كان حرا او رقيقا هذا واضح نعم لكن بالنسبه للزواني للنساء الزانيه لفظ الزانيه هذا ايش مخصوص بالاماء فعليهن ايش كما قال تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فإن اتينا بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فهذا النصف خاصة الإمام في كونه إذا أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات. المحصنات عليهن كم جلدة؟ مئة جلدة. هؤلاء عليهن خمسين جلدة. عليهن خمسون جلدة. هذا بالنسبة للإمام. طيب. الزاني بالنسبة للذكور هذا يشمل. الاحرار والعبيد فهل اذا زنا العبد نجلده مئة جلده او خمسين جلده نقول اهل العلم قاسوا هذه قاسوا العبد هنا على الأمة بجامع ايش بجامع الرفق قاسوا العبد على الأمة بجامع الرفق فقالوا يكون للعبد خمسين جلده كما يكون لايش للامه خمسون جلده فهذا مخصص بايش؟ مخصص بالقياس. الان ما فيها قياس، واضح مخصص بالنص. لكن هنا التخصيص بالنسبه ليش؟ العبد مخصص بالقياس، هذا هو القسم كم؟ الرابع. الخامس المفهوم. التخصيص بالمفهوم. والمفهوم عندنا ينقسم الى قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. ولعلنا نعرف هذا وهذا لان المؤلف فيما يظهر لنا ولا ياتي بهذا بدلات مفهوم في كتابه